بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا مت اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنسان والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوزون برجال من الجن فزادوهم رهقا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 وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومن دون ذلك كنا ترى وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا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 وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلق هو عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَى قُلْ إِنَّمَا ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته وَمَن اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا